أيها الأحبة في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كان كلامنا في هذه الدروس عن شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم الخلقيه شمائله الخلقيه يعني ما اتسم به النبي صلى الله عليه وسلم وما حلاه الله عز وجل به من الشمائل الكريمة والخصال الحميدة التي من بينها الحلم قد توقفنا عند الحديث عن حلمه صلى الله عليه وسلم والحلم ان يصبر الانسان ويكتم صبره عشان يصبر فقط يعني قد يصبر ولكنه يظهر نوعا من انه يصبر وانه يتحمل ويبدي للناس ذلك اما من كلامه اما من سلوكه اما واما ولكن الحليم هو الذي يصبر ولا يبدي للناس حلمه وليبذل للناس صبره يعني كأن شيئا لم يكن هذا هو الحال ويقول قاضي عياذ رحمة الله تعالى عليه ولا خفأ بما يسر من حلمه واحتماله يعني لا يخفى على أحد ما أوثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحلم واحتماله احتمال يعني أنه يتحمل, يتحمل المكاره من الآخرين يتحمل الكلام القاسي القول الغليظ يتحمل صلى الله عليه وسلم أحيانا الجدب من ردائه يتحمل النبي صلى الله عليه وسلم الضرب في وجهه أو في ذلك كما سيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى أنه صلى الله عليه وسلم يحلم ويحت... ويحتمل يصبر ويتحمل ما يتلقى من الأذى من المشركين وأن كل حليم قد عرفت منه زلة وحفظت عنه هفوه قضى عيض رحمه الله تعالى يريد أن يقول هناك حلماء في الناس ولكن ما من حليم إلا وقد حفظت عنه هفوة أو زلة بما يحلم تيعيا ولكن في يوم من الأيام يخرج عن حلمه ويخرج عن احتماله ويخرج عن وقاره فيصدر منه ما يصدر من غير الحلماء يصدر منه ما يصدر من غير الحلماء من الجزع والضجر والتبرم وعدم الرضا وما إلى ذلك ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يوثر عنه ذلك لم يوثر عنه في يوم من الأيام أنه تضجر لم يوثر عنه في يوم من الأيام أنه صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يكون حليما وصلى الله عليه وسلم لا يزيد مع كثرة الأذى إلا صبرا، لا يزيد مع كثرة الأذى يعني أذى قريش له وأذى المشركين له وأذى اليهود والمنافقين في المدينة لو صلى الله عليه وسلم لا تزيد هذه الاذايات الا نصعه لا تزيد هذه الاذايات هذه الاذايات الا دليلا او دلاله على نبوته صلى الله عليه وسلم وعلى صدقه وعلى صدقه حتى قال احدهم يعني جرب النبي صلى الله عليه وسلم جرب فيه الحلم هل هو حليم ام لا فوجد النبي صلى الله عليه وسلم حليما قال فقد جربت فيك كل خصال كل الخصال خصال النبي عليه الصلاة والسلام إلا خصلة الحلم فجربته الآن فعرفت أنك انك نبي هذا يهودي يهودي يعني اشترى من النبي صلى الله عليه وسلم اشترى منه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وبقي له على النبي صلى الله عليه وسلم دين في يوم من الأيام جاء إليه فقال إنكم يا بني عبد المطلب مطلون أو مطلون كتمطل الناس في أداء الدين وإنكم كذا وإنكم كذا وإنكم كذا فهم عمر رضي الله تعالى أن يضرب أو يعني لشدة إساءته إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنا يا عمر أولى أن تأمرني بما هو أفضل وتأمره بما هو أفضل كأسية هذا الحديث بنصه يعني الأولى بك يا عمر أن تأمرني بحسن الاداء وتأمره بحسن القضاء أو التقاضي أي طلب طلب الحق ان قال في واحد لحد يذاخر إن لصاحب الحق مقالا رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال لي أعطيني حقي يا رسول الله الصحابة لذي بشو يعليك النبي صلى الله عليه وسلم لا توصي إليه قل لي حقي الذي يحسن لي صلى خلوه إن لصاحب الحق مقالا عندوا عنده ما يقول الإنسان، لكن يتسرك عنده عنده إيش كي يقولوا بالدرجة مول الدين سلطان مول الدين سلطان يعني لكن يتسرك شي واحد عنده ما يقول تخضع له حتى تعطيه الدين دياله إن اللي صاحب الحق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطوا لهذا الرجل دينه يعني من مال بيتي مال المسلمين أعطوه حقه وأعطوه أحسن من ذلك أحسن مما مما يطلب فشهد أن, الرس أن الرسول صلى الله عليه وسلم حق قال هذه هي الخصلة التي لم أجربها فيك ولأن يعني صدق فيك ظني أنك رسول الله أو كما قال هذا, هذا الرجل كمأسياته إن شاء الله سبحانه وتعالى الشهد عندنا أن لا يزيد الأدى للرسول صلى الله عليه وسلم إلا صبرا وحلما وعلى إسراف الجاهل إلا حلما لا يزد على إسراف الجاهل في جهله الجاهل يسرف بماذا؟ يسرف في الجهل ولا يزيده هذا الإسراف لا يزيد هذا الإسراف للرسول صلى الله عليه وسلم إلا حلما مشي حلما، إلا حلما يعني التحلم هو إظهار الحلم وإن لم يكن موجودا ولكن بساله وسلم لم يكن متحليما ولكنه حليم على خلاف قول طرف بن عبد البكري، صاحب المعلقة المشهور ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهلي الجاهلين يعني أن القانون قانون المشركين أن الإنسان إذا جهل عليك تجهل عليه بأكثر فإذا آذاك اديته أكثر وهكذا وليس هذا من خلق المسلم المسلم مأمور بقوله سبحانه وتعالى ادفع بالتي هي أحسن معنى ادفع بالتي هي أحسن ادفع التي هي أسوأ بالتي هي أحسن إذا صدرت الإساءة من الغير فليصدر منك الإحسان ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عدوة كأنه ولي حميم ولكن هذه درجه عالية وما يلقاها إلا الذين صبروا يعني الدرجة ما يصل لها إلا الناس الكبار أه؟ وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم اللي عنده حظ عظيم عند الله سبحانه وتعالى هو الذي يصل إلى هذا المستوى أن يقابل لساءة بالإحسان حدثنا القاضي أبو عبد الله محمد بن علي التغلب وغيره قالوا حدثنا محمد بن عتاب حدثنا أبو بكر بن واقد القاضي وغيره حدثنا أبو عيسى حدثنا عبيد الله حدثنا يحيا بن يحيا حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا اختار أيصرهما ما لم يكن إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس منه ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن تنتهك حرمة الله تعالى فينتقم لله بها قد عيض رحمة الله تعالى عليه ساق هنا سندا مغربيا يعني سندا من, من الغرب الغرب الإسلامي ودخل في عن طريق يحيى بن يحيى الليتي راوية الموطة يعني الراوي المشهور في روايه الموطة يحيى بن يحيى الليتي المصمودي المغربي ولكنه هاجر إلى الأندلس وكان من علماء الأندلس وهاجر من الأندلس ورحل من الأندلس إلى الشرق فسمع المؤطمين من الإمام مالك الأبواب من كتاب الاعتكاف الأبواب من كتاب الائتكاف كان يروي عن شبطون عن زياد بن عبد الرحمن شبطون شيخه في, شيخه في الأندلس والقاضي عياد هنا يطرز في هذا السنة دياله جاب فيه أبو عيسى وجاب فيه يحيى بن يحيى الليتي عن مالك يعني ربط بين أبي عيسى السيرمدي وهو مشرقي وله كتابه في الشمائل اسمه الشمائل المحمدية و يحيى بن يحيى ليس عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن أبي عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا الموطا اذا في هذا الحديث جمع فيه بين طريقين وسلك فيه مسلكين سلك فيه مسلك المغاربه في روايه الموطا وسلك فيه مسلك المشارقة في روايه الشمائل المحمديه للرسول صلى الله عليه وسلم وهو طريق واحد ولكنه التقى لكنه التقى في أبي ابي عيسى قال حدثنا أبو عيسى ابن ابني يحيى بن يحيى الليتي عن أبيه ذك عبيد الله هو أبه عن أبي عبيد الله وهو يحيى بن يحيى الليتي حدثنا مالك عن ابن شهاب مالك بن أنس في في مؤطئه عن ابن شهاب بن الزهري ابن شهاب بن الزهري هو جامع السنة والذي جمع السنة بأمر من الخليفة عمر بن عبد عم العزيز عزوجل الله تعالى عليه عن عروة هو من المتخصصين في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وروى من الزبير كان كثير الرواية لأنه كان يروي عن السيد عائشة رضي الله تعالى عنها وهي خالته إن كان يدخل عليها أكثر مما يدخل عليها غيره لكونها من من خالاته فكان يدخل عليها فسمع من العلم الكثير. عن عروة عن النبي عروة بن الزبير الزبير هو من العشرة المبشرين بالجنه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار إثرهما ما لم يكن اسمع فإن كان اسمًا كان أبعد الناس منه ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط وإنما ينتقم اذا انتهكت حرمات الله هذا الحديث عظيم جدا بينت فيه السيده عائشه رضي الله تعالى عنها طريقا رسمه النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه ما هو هذا الطريق انه ما خير بين امرين الا اختار اسرعهما بمعنى لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كلها ليختار الصعب ولا ليختار الاصعب ولا ليختار الاشد لأن الأمور إما أن يكون الأمر صعب وإما أن يكون سهلا إما أن يكون أصعب وإما أن يكون أسهل فهو يميل إلى الأسهل أي في درجة الدنيا من السهولة أسهل أشدث يج أو أكثر سهولة من من السهل وهذا الأمر إنما يخذ به النبي صلى الله عليه وسلم نفسه أو يقوم به النبي صلى الله عليه وسلم أو يسلكه النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأمر أمته أي فيما يتعلق بشريع لنا أو فيما يتعلق بالحكم بيننا أو فيما يتعلق بغير ذلك من الأمور التي تعني الأمة وإلا ستجد النبي صلى الله عليه وسلم يواصل والوصال في, في الصيام من الأمور الصعبة أن تجمع بين يومين متواصلين في الصيام يعني تصم 24 ساعة زائد 24 ساعة صعب ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ياخذ به نفسه ولا ياخذ به امته بل ينهاهم عن الوصال ايضا تجد النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تورمت قدماه وهذا من الامر الصعب ولكن لما وجدت السيده زينب ربطت حبلا يعني تتمسك به ل... يعني لتتروح اي لتستريح قال النبي صلى الله عليه وسلم حلوه عليكم من الاعمال ما تطيقون فان الله لا يمل حتى تملوا خذ من الأعمال ما تطيق فإن الله لا يمل حتى حتى تمل أنت لأن الله سبحانه وتعالى غني كريم جواد كريم يعطي الله سبحانه وتعالى عطاء من لا يخشى الفقر خزائن الله عز وجل ملأ لا تغيضها نفقة بالليل ولا نفقة بالنهار إذن شكون لغاية بنذب إذن في لي أخذ الإنسان بما بما يستطيع فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما يخير بين أمرين يختار أسرهم بمن يترك الصعب ويترك الأصعب ويترك السهل ويأخذ بماذا؟ بالأسهل والأيسر لو ضربنا أمثلة مثلا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم مع الصحابة لو هذا واضحا لو أخذنا مثلا أسرى بدر لما ألقي القبض على سبعين من من المشركين قتل سبعين قتل سبعون والقيل القبض على على سبعين فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ماذا يفعلوا بهؤلاء هذا سبعين اسير ماذا نفعل بهم فاشار أبو بكر رضي الله تعالى عنه بما يناسبه ما الذي يناسب أبو بكر الرحمن يقول النبي صلى أبو بكر أرحم أمتي بأمتي رحم الناس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم بالأمة وأو بكر. قال يا رسول الله هم قومك وأهلك وعشيرتك خذ منهم الفيدة واطلقهم على الله سبحانه وتعالى أن يهديهم. هذا وعسى الله سبحانه وتعالى يديه. وماذا تقول يا عمر؟ عمر يا خذ بما يناسبه. ما الذي يناسب عمر؟ الشد. <تصفيق> ما ماذا تقول يا عمر؟ قال يا رسول الله كذبوك. أخرجوك تعرضوك مشي قوموك عشيرتوك أقرباؤك وظلم ذوي القربة أشد مضادة على المرء من وقع الحسام المهندي إذا كانت الأقربة ديلك هم خرجوك تعرضوك تأمر عليك وظلمهم أشد عليك من ظلم الأبعدين إذن ماذا يا عمر؟ يا رسول الله آرى أن تضرب عناقه بس خليوا التوحد فيهم. النبي صلى الله عليه وسلم هنا ما الذي اختار أبو بكر اختار الأيسر ما الذي اختار عمر اختار الأشد ما من يكون عمر ما من يكون النبي صلى الله عليه وسلم في نظريك الى عندك هذه القاعدة طبعا سيكون النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما تعرف القصة في النهاية النبي صلى الله عليه وسلم ما يمشي إلا مع أبي بكر ما يكون إلا مع أبي بكر لان هذا لأنه خط هذا الطريق ما خيير هذا تخير دابا وتخير جمع في فقول الكريم فيما منن بعد وئما في داء فدار برقب هي الأولى ثم بعد فيما منن بعد وئما وئما في داء إما أنك تدخين يعني أنك تقتلهم قتلا وئما أنتموا نمنن تلفهم جميل وتلقهم لعل وعسى أن يدي يوم الله سبحانه وتعالى وئما أن تأخد منهم الفداء في داء ولكن بس قبل ما يختار هو وقبل ما يبين لهم الاتجاه ديالهم قال سبحان الله ان من القلوب قلوبا لا يشدو لونه من اللبن او الين من اللبن او كما قال نبي صلى الله عليه وسلم و من القلوب قلوبا هي اشدو قسوه من الحجاره ثم انما سلك يا ابا بكرين قيعتهم الامثله والامثله في الصالحين ما هي الامثله في طرفين قيض في الصالحين والطالحين أعطيهم الأمثلة في الصالحين إن مثلك يا أبا بكرين مثل إبراهيم حين قال فمن تابعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم يعني إبراهيم متفائل بالرحمة حتى لمن عصى ومن عصاني فإنك غفور رحيم يعني متجاوز ومثل عيسى حين قال ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم إذن وش أبو بكر على الحق ولا مش على الحق الحق لأنه شاف الخط الأنبياء عليهم الصلاة والسلام شاف الخط ديال إبراهيم وعيسى ومن على شكلتهما وإن مثلك يا عمر مثل نوح عليه الصلاة والسلام حين قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك انتظرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا ومثل موسى حين قال ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب للم وش عمر على حق ولا لا علاج لأنه سار على نهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وكل حاله تناسب حال قوم من الأقوام حال أمة من الأمم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يرشح لكافية اللي براهم عليه السلام وعيسى، راهم شوف الطريق ديل، العيسار، آه، واليسر والسهولة، فاختار صلى الله عليه وسلم الفيداء، أنفذ الاختيار ديله، بعد تنفيد الاختيار نزل الوحي، يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم، نزل الوحي بجانب عمر، شو بجانب أبي بكر ولا بجانب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة شوفوا التهم خطيرة التهم خطيرة للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه أنهم يريدون عرض الدنيا أنهم يريدون هذاك المال ديال, ديال الفيدة ولكن العلماء يقولوا تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يعجز علاش الله سبحانه وتعالى خلاه تنفذ عد نزل عليه الوحي مش يقول لنا بعبارة اخرى هؤلاء اولاب القتل ولكن هذا السيد الذي بعثته اليهم رحيم بهم قد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وما ارسلناك الا رحمه للعالمين بمن هذا الرجل رحيم بكم اما الاولى بكم ان تقتلوا واحدا سلاء سلاء الاخر ولذلك كي يبنك كي يبنك في, في, في السياق قل يا يوحنا النبي قل لمن في ايديكم من الأسرى ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يوتكم خيرا مما اخذ منكم ويغفر لكم ان الله سبحانه وتعالى حتى قبل مما اخذ منكم ويغفر لكم ان الله سبحانه وتعالى يعني بشر هؤلاء الأسرى ببشرة عظيمة لم تكن في قاموس الأسرة في العالم اتفاقية جنيف ما فيها هذا ما الجملة فيها هذه ما فيها إن يعلم الله في قلوبكم خيرا نيوتكم خيرا بمعنى أنك تجازي على حسن النيات ما كانتش اتفاقية جنيف ما تكونش يعني هذا وحي والوحي جاء من عند عالم ما في النفوس من عند العالم بما فيه النفس والله الله سبحانه وتعالى ما الذي كان بعد ذلك أن هؤلاء أسلموا ودخلوا في دين الله فكان اختيار النبي صلى الله عليه وسلم أسواه وكان اختيار النبي صلى الله عليه وسلم اليق به وبقومه فاعطرفوا له بالجميل ودخلوا في دين الله سبحانه وتعالى إذن الحلم يأتي دائما بالنتيجة الإيجابية في النهاية وإن كان في بداية الأمر صعبا في بداية الأمر صعب أن تحلم على الجاني أن تحلم على المخطئ صعب ولكن عندما تحلم عليه تأتي ثمارها يعني يانعه وطيبة ومفرحة إن شاء الله سبحانه وتعالى ما هو ير بين أمرين قط إلا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما أنا كي يقول هذه هي السنة السنة هي اليسر القاعدة العامة في سائر مجالة الشريع الإسلامي أن اليسر ظاهر فيه اليسر ظاهر في الصيام ظاهر في الصلاة ظاهر في الزكاة ظاهر في الحج ظاهر في الزواج ظاهر في كل شيء ما جعل عليكم في الدين من حرج من مظاهر اليسر اليسري في في طاعة شنو؟ ما لم يستطع الوضوء يتم من مظاهر اليسري في الصلاة ما لم يستطع القيام يصلي جالسا ثم على جنب ثم ثم وهكذا يعني الشريعه تكون معك في جميع احوالك كنت قويا فالشريعه معك تاخذك بالعزائم فان كنت ضعيفا الشريعه معك تاخذك بالرخص ها وترفق بك وترحمك وتعطيك من الاجر ما تعطيك وانت صحيح من مظاهر اللي في الصيام فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأيدس من أيام أخرى شهر رمضان الذي أنزل به القرآن سكتم الشهر ولكن أنا غن في رمضان أنا مريض في رمضان وهذه غت في رمضان وهذه جاء جاتها الحائضة في في رمضان ما هي مشكلة هذه له حل ما هو فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأيدس من أيام وَخَرَّ إنسان كبير في السن ما إستطع أن يصوم والذين يطيق وعلى الذين يطيقونه في ديتهم طعام مساكين يعني أن مظاهر اليسر في الشريعة واضحة في الزكاة عندك كلمة لا زكاه عليك عندك كلمة علاقة لحب لا زكاه عليك حتى تبلغ النصاب تكون عندك نصاب ديال الزكاة اللي هو قيمة خمسة وثمانية جرام ديال الدهب. شحال خمسة ديال شي من ولا ثلاثة خمسة وعشرين واضربها في خمسة ما عندك الفلوس? لا زكت عليك. بمعنى سقط عنك ركن من الركان الاسلام الخمسة. قال لك شحال? اربعة. ما عندك الفلوس? سقط ركن اخر الحج. شحال? ثلاثة. عندك المرض مزمن سقدروا كنون آخر رمضان ما تصومش دائما تبقى تفتر وتخرج الفيديا تخرج واحد لمد عن كل يومين يصومه الناس انت تخرج واحد لمد تعطيل فوقار أو وبقي لك الصلاة والشهادة الصلاة والشهادة لا تفارق الإنسان ما دام عقله في رأسه ما دام عاقلا ولكن فيه تخفيف من قيامين إلى جلوسين الى استجاعين الى حركات باللسان الى حركات بالعين الى حركات بالاصبع الى حركات القلب حركات النفس تقرا الفاتحه في النفس ديالك والصورة في النفس ديالك وتشد الحساب ديال السجود والركوع في النفس ديالك عند ولك من الاجر ما لي ما ما لهؤلاء الناس الذين هم أصحاء اليس هذا من اليسر كل مثل ذلك في الزواج مثلا إذا تعدلت يعني خلاص كان اتفاق ومساكن بمعروف رمزيان ما كانش مساكن بمعروف فمن اليسري تسريح بإحسان فمن اليسري سريحون بإحسان الله سبحانه يقول بعد الطلاق ولا تنسوا الفضل بينكم يعني في في أي ديانة كان هذا كان هذا وهذا الرحمة للزوج والزوجه والزوجة قل مثل ذلك في سائر مناحي حياتي حياة الانسان اذا النبي صلى الله عليه وسلم في احد الحديث رواه الترمذي وغيره يقول في النبي صلى الله عليه وسلم ان لكل عمل شره ولكل شره فتره فمن كانت فترته الى سنتي فقد اهتدى وما كانت الى غير ذلك فقد ذلك. ان لكل عمل شره الشره هي الشده هي الضراوة إنسان عندما يبتدي مثلا في الالتزام يأخذ رأسه بش بنوع من الشدة يأخذ رأسه بقيام الليل يأخذ رأسه بصيام الاثنين والخميس أو صيام يوم وإفطار يوم يأخذ يعني بأمور بأمور كثيرة هذا مزيان ولكن هل يستطيع المداومه عليه قلنا النبي صلى الله عليه وسلم العمال إلى الله أدومها وإن قل أحب العمال إلى الله ما كان ديمة اي ما وما عليه صاحبه ان لكل عمل شره حده يصلي مثلا 12 ركعه عشرين ركعه ثلاثين ركعه في يوم من الايام ما قدرش يصليش نوء غير جا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولكل شره فتره بالتاء بالطاء فترة من الفتور والفتور هو ماذا هو الاعياء الإعياء بعد الشدة لأن الفطور مشي الإعياء بداية الإعياء بعد بعد الفطور ولذلك يقال ماء فاتر معنى ماء فاتر سخن أولا ثم برد فسمي فاترا ولكن ما نقولش الماء البارد ماء فاتر لما مثلا نخذه من البير هذا ماء فاتر واش نقول فاتر لا علاش لأنه لم يسبق له أن سخنا لم تسبق له الشدة لم تسبق له الضراوة تنطيبه ونسخنه زين ونخليه تيبرد نقول ماء فاتير فطور لكل شرة أي لكل شده وحزمين وضراوة فطور طرح. فمن كانت فطرته الى سنة يعني رجع من اصله اليمين الى ليش الى الوسط وزاد وكمل فمن كانت فطرته الى سنة فاقى اهتدى عجب في السوق كانشد على راسه واحد شويه ولكن أرجع كيدير شي بركه كي على الرواتب وكيحفظ على يعني الويتر ديالو الشفاعه ديالو الفجر ديالو ينم مع الأعمال ديالو اليوميه مع الحق الزواج حق الزوجه حق الابناء حق الدراسه حق العلم حق يعني يوازن يوازن ومن كانت الا غير ذلك فقد هلك اين كانت فترته الى الانقطاع كان كي يصلي بزاف بقى كيصلي والو كان كايصوم بالزف بقى والو شو على لهذا من اقصى اليمين الى اقصى اليسار أي من كونه مشددا على نفسه قائما بالعبادة في سائر الأوقات إلى التفريط في العبادة في سائر الأوقات وهذا مشاهد مشهد أن الإنسان يصبح بعض الحالات يرجع إلى الوراء ويترك العبادة كلها فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقد هلك لأنه لم يأخذ نفسه برفق لكي يصل، النبي يقول إن المنبت إن المنبت بتا ماشي ثا ان المنبتى لا ارضا انقطع ولا ذهرا ابقى المنبت هو المنقطع بت الشيء يبته بمعنى قطعه البتة البتته يعني قطعا المنبت الذي انقطعت به راحلته المنقطع به الطريق لا ارضا انقطع ولا ذهرا ابقى إنه حمل دبته ما لا تطيق فقتلها في وسط الطريق فلم يقطع بها طريقا ولم يبقي لنفسه ظهرا خرج على لبهما وما وصل شيء يعني إن المنبتة لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى شخص مثلا كي يشحن في, في السيارة دياله وصل بها واحد المستوى دياله حرارة وزاد مزاد فين غا تستح قال لك ما تستريح حتى تقطع 100 كيلومتر اخرى هذه كمية ما غاديش يكملها ايوقف طريق لماذا لا تذهب قليلا وتستريح قليلا وتذهب قليلا انا اتفرق الطريق هرس الطريق كيما تيقولوا ماشي غير في الطريق ديال ديال السياره والدابه الطريق ديال ديال العباده يقول النبي صلى الله عليه وسلم ساعه فساعه يا حمظله شوية كوش يهكب وشويه هكا باش الانسان يستمر ان هذا الدين متين اوغلو فيه برفق الدين متين هل تستطيع ان تستيبه بكل جزئيته وبكل تفاصيله ما تستطيع اذا خذ منه ما تستطيع ان هذا الدين متينون فاوغلو فيه برفق هل تقرأ القرآن بالليل ونهار وما تسليش في الخير كثير ولكن ما تستطيع قيم الليل من غروب الشمس الى طلوع الفجر مزيان ولكن لا تستطيع هل هو المتين يعني العباده مفتوحه امامك الخير مفتوح امامك ولكن خذ منهما تستطيع المدا ومتى عليه ما تستطيع ان تصبر عليه لان حب العمل الله عز وجل ما كان ديمه لان ما كان كثيرا سينقطع بطول المدة كما قال سيدنا سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص وهو سبب ورود هذا الحديث الحديث إنه لكل عمل شره وسيد عبد الله بن عمرو بن العاص كان شاباً قوياً في إيمانه قوياً في دينه حريصا على تعلم سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يكتب الحديث أبو هريرة رضي الله عنه كان يحفظ وعبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب فكا فكان بينهما نوع من, من من تنافس وإضافة إلى علمه للحديث يصوم يوماً ويفطر يوماً ويقوم أكثر من نصف الليل وإلى آخره. فلما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه وقيامه وقد طلب من النبي صلى الله عليه وسلم يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله في كم اقرا القران قال النبي صلى الله عليه وسلم في شهر قال اوطيق اكثر من ذلك قال في 15 قال اوطيق اكثر من ذلك قال في سبعه ايام قال اوطيق اكثر من ذلك قال في ثلاثه ايام قال اوطيق اكثر من ذلك قال لا ليس فوق ثلاث مقرأة فوق ما مقرأة ولا سكت فوق بمعنى دون ياتي فوق في اللغة العربية بمعنى دون قوله تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها أي فما دونها في الصغر فما دونها في التناهي من قرأ في أقل من ثلاثة ما قرأ ولا سكت هدى هدي الشعر وصلة أقوم الليل قلنا بس أصمت مراكة ومركة. والصيام قلني صوم الاثنين والخميس أكثر من ذلك سوم من كل شهر أكثر من ذلك سوم يوما وافطر يوما واتيوقاك من ذلك خلاص فوق صيام لا صيام فوق صيام داود داود عليه الصلاة والسلام يصوم يوما ويفطر يوما لهذا الصحابي الجليل على العبادة خص النبي صلى الله عليه وسلم في صيام داود عليه الصلاة والسلام فلما كبرت سنه قال ليتني قبلت رخصه رسول الله صلى الله عليه وسلم شنو هي تلسين من كل شهر الاثنين والخميس تقرأ القرآن 15 يوم ولا في الشهر ولا في سبع ايام ليتني قبلت رخصه الرسول صلى الله عليه وسلم لان ما غاديش تبقى دائما قوي ما غاديش تبقى دائما شاب واحد المرحلة واحد المرحلة ما تقدرش ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين امرين لأنه يشرع للدعاء قبل أن يشرع عليه الأقوياء ما خير بين امرين إلا اختار إسرهما ما لم يكن إثمع ما لم يكن إثمع يعني اختيار الأول والتاني والثالث كلهم خير اختيار عمر خير اختيار ابو بكر في الأسرة خير اختيار النبي صلى الله عليه وسلم إلى جانب ابي بكر خير بمعنى أن الاختيار ليس الاختيار بين الشيء ونقيضه بين الحق والباطل الاختيار في الحق ولكن فيه مستويات فيه مستويات فيه الأشد والشديد والسهل إذن ما لم يكن إسم النبي صلى الله عليه وسلم لا يخير بين الأمر الإسمي والأمر الخيري بين الصواب والخطأ بين الحق والباطل هذا ما فيه كلام ما لم يكن اسمه، فإن كان اسمًا كان أبعد ناسمين. لو فرضنا أن واحد من المشركين جاء كي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبدوا الله عز وجل يومًا ويعبدوا الأصنام يوم آخر يخرج من النبي صلى الله عليه وسلم ما يقبل لا يقبل عباده الأصنام. لأن هذا هذا العرض بعده جمل المشركين، وبالتالي يريدون أن يخرجوا من النبي صلى الله عليه وسلم من من توحيده الى إلى شركه. وبسبب هذا نزل قوله تعالى قولي يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبد يعني غفض التان ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين يعني المفاصلة مش المواءة أو مقاربة المفاصلة نعم فإن كان أيثمن كان أبعد الناس منه ومن تقام رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه وصلى الله عليه وسلم ما ينتقم لنفسه وهذه من سمات الحبيب حليم اذا جت فيه هو يتحمل جات في ماله اصبر جات في في ارضه اصبر جات في ذاته اصبر ولكن اذا جات في الدين لا يصبر ها اذا اذا جات في الدين النبي صلى الله عليه وسلم يغضب غضبا كبيرة كما قال ل للصحابه لما لما قال سعد رضي الله تعالى يا رسول الله أجد مع مرأة رجولا ثم أذهب أبحث عن عن الشهود والله لا أضربنه بهذا السيف إلا غير مصفحي يعني غادي نضربه ضرب قاضية قال النبي وصحابه كت السيد القرآن الكريم قال لك أربعة شهود حتى تدبوط الجريمة عاد نقيم عليه الحد قال أنا ننسى نقلب على الشهود نقص السيد في العرض ديالي لي نقلب على الشهود والله لا أضربنه ضربة بهذا السيف غير مصفحي نبي صلى الله عليه وسلم اللي شفت تعجب من الصحابه لهاد الرجل قال لهم تعجبون من غيرتي سعد فانا اغير منه والله اغير مني يعني الغيره على العرضين مزيان هذا شيء مطلوب الواجب من الواجب على المرء ان يغار على دينه وان يغار على على عرضه تعجبون من غيرتي سعد انا اغير من من, من منه والله اغير مني كما جاء في حديث مسلم لا أحد أغير من الله ولذلك حرم الفواحش ولا أحد أحب إليه المدح من الله ولذلك مدح نفسه الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يرجع له وجه. ولا, ولا أحد أحب إليه العذر من الله ولذلك بعث الرسول عليه الصلاة والسلام كان واحد لعزيز عليه المدح قد الله سبحانه وتعالى ولذلك أتنا على نفسه ذي والنبي صلى الله عليه كما اثنيت على نفسك ولا احد احب اليه العذر من الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى عزيز عليه العذر اي ان تعتذر وان تقول يا رب اغفر لي يا رب اسمح لي ان اخطات ولذلك بعث الرسل عليهم الصلاه والسلام لئلا يكون للناس على الله حجتون بعد الرسل ولا احد اغير من الله ولذلك حرم الفواحش كاش واحد اللي قال شدو الغيره قد الله سبحانه وتعالى لكن ماشي الغيره ماشي ما غاديش ندخل في الصفات ماشي الغيره بحال غيرة الانسان تقززون في النفس وغيظون وغليان داخل داخل الجسم الانساني مش هذا هو غيره الله سبحانه وتعالى انه ينتقم من العبد الذي يعني اقترف المعصيه شديد العقاب شديد العزيز ذن عزيز ذن انتقام سبحانه وتعالى لا أحد أغير من الله ولذلك حرم الفواحش فالذي يرتكب الفواحش يكون سببا في إثارة غيرة الله سبحانه وتعالى وإثارة غيرة الله سبحانه وتعالى سبب في غضب الله عز وجل وانتقامه ومن انتقام الله عز وجل منه أخذ أخد عزيز مقتدر والعياذ بالله إنسان يحطط ويحذركم الله نفسه ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط الا ان تنتهك يعني اذا كن كان كنقرا السيره كنلقى مواقف كثيرة جدا اذيه فيها النبي صلى الله عليه وسلم وتسامح وزاد ونلقى فيها بعض المواقف النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقيم الحدود النبي صلى الله عليه وسلم يا رب الامور لن يصابها النبي صلى الله عليه وسلم راى الناس أن يقيموا الحد على امراه اذنت فقدموا النبي صلى الله عليه وسلم احب الناس اليه اسامه بن زيد شوف لنا الرسول صلى الله عليه وسلم يخفف من عقوبه الرجم الى عقوبه شي حاجه شي ضرب شي حبس يحمم وجهها و... وانتهى الامر قال النبي صلى الله عليه وسلم اتشفع في حد دين من حدود الله يا اسامه اتشفع في حد دين من حدود الله يا اسامه والله لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يدها وحاشاها ان أن تسرق رضي الله تعالى عنها وأرضها وإنما النبي صلى الله عليه وسلم يبين في ذلك أنه لا تاخذه في الله لومه ما ولا يأخذه في ذلك رأفة القرابة والرحيم لا يعني هذا أنه كان بعيدا وقريبا فالبعد عنده كالأقرب في الدين وهم أيضا في إقامة الحدود سواء ولذلك يقول تقول السيده عائشه رضي الله وسلم سأل عنها الا ان تنتهك حرمه الله تعالى فينتقم لله بها فينتقم لله اي في سبيل الله لاجل الله ليس للنفس ليس لحظ النفس ليس لحظ القرابه ولا لحظ الدم ولا لحظ كذا وكذا ولكنه ينتقم لله سبحانه وتعالى هذا الحديث عظيم جدا عظيم الفائده جليل العائده فعلينا أن ندرسه جيدا ونعود إليه ونطبقه في حياتنا فيما يتعلق بالغير ناخذ ابنائنا باليسر وناخذ ازواج ازواجنا باليسر وناخذ رفقاءنا وشركاءنا باليسر وناخذ وهكذا فمن اراد ان ياخذ شيئا بالشده أراد اراد ان ياخذه بالمره يتركه بيش بالمره ولكنه من رأفق رأفق الله به فإنه يدرك بالرفق ما لا يدرك بالعنف نسأل الله لنا ولكم التوفيق وليذي وأستغفر الله لي ولكم وصل الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزيز عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين